وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده فدرسنا هذا هو الدرس التاسع ترتيبا وعدا من درسنا تفسيرا لكتاب ربنا سبحانه وهو التفسير المعنوا بأصدق الحديث وكان حديثنا قد وقف بنا عند قول ربنا سبحانه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وهذه صحبة أنفاس وإن لم تكن صحبة أبدان وفي صحبة الأنفاس شرف كما قيل وأهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا فما اجمل صحبه المؤمنين الاضحياء وقد قال لك صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا فلا تجد خيرا من ذكرهم شفاء للقلوب ولا تجد خيرا من سيرتهم هدى على الطريق ولن تجد افضل من تقصي اثارهم ولذا قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده والقدوة حق في حياة الناس إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له فبهداهم اقتده فإليك الشباب المؤمن وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما وليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا هذه الايه الاولى التي معناه وفوائدها تجل على الحصر ولكن حسب ان نقف على بعض فوائدها بما افاء الله تعالى علينا والعلم رزق لو تعلمون نعم العلم رزق يقول رب العالمين وكذلك بعثناهم في هذه الايه دلاله على انهم سبعه في هذه الآية دلالة ظاهرة لأنهم سبعة وثامنهم كلبهم لأن الايه تقول قال قائل منهم هذا واحد قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وأقل الجمع في لغة العرب ثلاثة فيكون قوله قالوا يصدق على ماذا يصدق على أقل الجمع وهم ثلاثة فصار المجموع أربعة قالوا ربكم ما بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هؤلاء ثلاثة آخرون لأن ثلاثة الأولين قالوا رأي والثلاث الآخرين قالوا رأي فلا يكون هؤلاء من هؤلاء ولا يكون هؤلاء من هؤلاء والأول هو الذي سأل والأول هو السائل فبهذا يصير المجموع ماذا سبعا وهناك دلالات أخرى منها قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ثم قال رجما بالغيب أطبق على هذين القولين ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فجاء هنا القول الثالث من غير التعقب فلما تعقب القولين الأوليين دل ذلك على فسادهما وبطلانهما فلم يتعقب الثالث وهذا ما يسمى بنظرية الفروض والاحتمالات فلما أبطل الفرضين الاوليين لم يبقى إلا ماذا إلا الاحتمال الثالث صحيحا وهذا وجه آخر ووجه ثالث أن الله قال ثلاثه رابعهم خمسة سادسهم لكن عندما قال سبعة جاء بالواو العاطفة والواو العاطفة تفيد المغايرة والاختلاف ليست هذه واو الثمانيه ليس هناك شيء في لغة العرب يسمى بواو الثمانيه فقد أنكرها ابن القيم رحمه الله وقال لا يعرف هذا عند العرب إنما هذه الواو هي الواو العاطفة التي تفيد المغايرة والاختلاف فعندما تأتي الواو العاطفة تفيد مغايرة واختلاف إذن هذا القوس سبعة وثامنهم كلبهم يغاير هذين القولين السابقين عليه فهما باطلان أما هذا القول فماذا فهو الصحيح المختار ولذا جاء معه بالواو العاطفة ولهذا نظائر في كتاب ربنا قال رب العالمين حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لكن لما جاء ذكر الجنة بعدها قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها جاء بالواو العاطفة لأن أبواب الجنة تغير أبواب النيران فأبواب النيران مؤصدة إمعانا في العذاب أكثر فأكثر إنها عليهم مؤصدة لأنها كلما كانت مطبقة مؤصدة كلما كان العذاب ماذا أشد وأمعن أما أبواب الجنة فإنها مفتحة فلذا جاء بالواو العاطفة قال وفتحت أبوابها إشارة إلى أنها ماذا إلى أنها مفتحة ولماذا مفتحه لسببين اثنين رجاء ان دخول لن ينقطع فليياس مؤمن وان بقي في النار زمنا ان يدخل الجنه لان ابوابها ايه لأن اذا اغلقت الابواب انقطع اليه خلاص ما فيش حد ثاني داخل صح اكتفينا لكن متى بقيت الابواب مفتحه هذا امل ورجاء صحيح وثانيا هذا امان ولذا ترى من عادة أهل الريف ماذا أن أبوابهم ماذا مفتح لأن الجميع يعرف الجميع ولأن الجميع في أمن من الجميع فلذا تجد الأبواب ماذا مفتح لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه إذن فالواو العاطفه التي جاءت في الآية أفادت أن القول الثالث هو القول ماذا الصحيح المختار وبهذا يمكن أن نفهم القرآن فالقران لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا الا لمعنى يريده لان كتاب ربنا مبرا عن الحشو والزياده بل هنا استحضر كلمه قالها شيخنا رحمه الله لو ان الدنيا اجتمعت لترفع كلمه من القران وتضع مكانها كلمه فلن تستطيع بل ازيد عليه فاقول ولو ان الوجود اجتمع ليرفع حرفا من كتاب ربنا ليضع مكانه حرف لا يستطيع وعندي على هذا أمثل كثيره جدا عندي على هذا أمثل كثيرا رب العالمين يقول في آية فكسون العظمه هنا يعطف بالفاء لماذا بينما في أول الآية يعطف بثم أو يعطف بالواو لأن العطف بالفاء فيه سرعة وماذا كما قال فحملته فانتبزت به مكانا اشار إلى ماذا إلى أن مريم لم تحمل ما يحمى تحمل النساء لأشهر فلذا قال فحملته فانتبذت به فأتت به إشارة إلى أن حملها كان ماذا؟ كان سريعا فلو جاءت الواو مكان الفاء لا تؤدي معنا إخوة يوسف يقولون تالله لقد آثرك الله علينا حروف القسم ثلاثة واو، وباء وتاء طب لماذا قالت الله هل ينفع أن نقول والله ما ينفع لأن إخوة يوسف لم يقسموا فقط إنما أقسموا وتعجبوا أنت يوسف الذي ألقينا به في الجب أنت يوسف الذي يصير اليوم وزيرا نقف بين يديه هكذا نمد أيدي التسول إليه نقول يا أيها العزيز مسنا واهلنا الدر وهكذا على ألسنتنا نحن العزيز مسنا واهلنا الدر فهذا أمر يصير عجب أم لا كيف يمكن؟ للغريق ان يصبح وزيرا كيف يمكن للغريب ان يصبح عزيزا كيف يمكن للشاب الذي او للفتى الذي تركناه في البريه نسيا منسيا ان يصير يوسف قد برح الوجود والدنيا كلها تقصده طلبا للميره والطعام ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون انت يوسف فلذا قالوا تالله الله نقسم وماذا ونعجب لأمر ربنا فيك ونعجب لأمر ربنا فينا ونعجب لتصاريف ربنا وأقداره ولذا لو قلنا والله ما تؤدي معنا الله ما تؤدي معنا فإذا الوجود لو اجتمع ليستخلف حرفا ما كان حرف أو ليستبدل حرفا ما كان حرف فلا يمكن أن يؤدي معنا فلذا قال سبعة و ثامنهم فجاء بالواو العاطفة ليغاير هذا القول عن القولين السابقين عليه وهناك دليل آخر وبهذا تصير الأدلة أربعة أن ابن عباس وابن عباس أي رجل ترجمان القرآن اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ولذا أجمع عمة العلم على أن تفسير ابن عباس حجة حجه ملزمة للأمة وابن عباس تفسير حجة ملزمة للأمة وهذه أقولها للذين فصروا آية الحكم في المائده على غير ما فسر ابن عباس نقول تفسيركم باطل لأن ابن عباس قالها كفر دونه كفر فمن الناس قالها ابن عباس فمن الناس وقد قطعت جهيزه قول كل خطيب كما تقول العرب فابن عباس فسرها كذا فإياك أن تعرض ماذا عن تفسيره فابن عباس ترجمان القرآن قال أنا من القليل الذين يعلمون عددهم هم سبعة وثامنهم كلبهم هم سبعة وثامنهم كلبهم كذا قال ابن عباس ولذا رب العالمين لم ينفي علم عدتهم مطلقا إنما قال ما يعلمهم إلا قليل فهذه أربعة أدلة ويظاهرة في أنهم سبعة وثامنهم كلبهم قد تقول وما يفيدنا هذا العدد الذي تذكر إن كنا لم نستفيد من ذكر العدد شيئا فإن استفدنا من فهم ماذا من كيف من فهم القرآن شيئا كثيرا قال تعالى وكذلك بعثناهم قوله وكذلك يشير إلى معجزة إلى معجزة سابقة لأن قوله وكذلك هذا اسم إشارة كأنه يشير هذه معجزة والذي سبق ماذا معجزة وتتتابع المعجزات فيهم من البعث بعد ماذا بعد النومه أو من الإحياء بعد الإماتة فقال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم القرآن يبهمه لماذا ما ينشي قلف لن ليه ومن هنا لا ينبغي شخصنه أي موضوع لأن أي موضوع يضيع عندما ماذا عندما نجعل منه مسألة ايه شخصية يعنينا فيه زيد، يعنينا فيه عمر هنا تضيع القضية ولذا نرى القرآن الكريم لا يتوقف عند الأسماء كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام لا يسميهم صحيح لماذا لا يسميهم حتى لا ينتهي الموضوع عندك لماذا؟ إلى أنه فلان وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم لماذا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم؟ هذا يشير الى معنيين اثنين فانتبه الأول أنهم لم يجدوا في نومتهم تعبا ولا وجعا ولا الما ولا إرهاقا ولا نصبا ولا شيء لان الذي ينام طويلا يجد ماذا يجد تعبا والما ولكن هؤلاء لما وجدوا ان نومتهم ما طالت عن يوم او بعض يوم تفهم من هذا ان نومتهم كانت ماذا والنوم جند من جنود الله ونعمه كبرى من نعمه والاء في مجالس العلم الا في مجالس العلم <تصفيق> والنوم جند من جنود الله ونعمه كبرى من نعمه ولذا قال وجعلنا الليل لباسا شوف وجعلنا الليل لباسا نعم فالنوم جند من جنوده سبحانه وتعالى ونعمه كبرى قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبستم هذا ادب اخر رد العلم الى من الى الله ومن قال لا ادري فانه يدري واسمع هذه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل اقول الرسول واسمعوا فدخل عليه رجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطخت بطيب الخلوق وانا محرم إذن اتى محذورين محذورا خاصا من انه ماذا استعمل طيب الطيب في الإحرام ومحظورا عاما من استعماله طيب النساء لأن الطيب الخلوق هو من طيب من من طيب النساء له لون وطيب النساء يتميز على طيب الرجال بانه ماذا له لون فقال تلطقت بطيب, بطيب الخلوق وانا محرم فتقول لنا الروايه فسكت رسول الله وانت رسول الله فقال عمر فلما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الرجل خرج فراينا كانه نزل عليه لما سكت عما يعلم علم ما لم يعلم ونزل جبريل بالجواب فقال علي بالرجل فجيء به قال يكفيك أن تغتسل فمن يتكلم بعد وهذا رأس العلم رأس العلم صلى الله عليه وسلم وتراه يسكت ساعة ولذا كان أهل العلم يحمدون هذه الكلمة ومن قال لا أدري فقد أفتك ما يقولون ومن أخطأ لا أدري أصابت مقاتله ادلوني على رجل يقول هذا الزمان لا أدري مالك رحمه الله وقد قيل لا يفتى مالك في المدينة يسأل في سمانية واربعين مسألة فيجيب في ست وثلاثين منها بقول لا أدن ثلاثة أرباعها ولذا لا تزم العرب رجلا قدر ماذا قدر الذي نسميه في التعبير الدارك أبا ليه أبا العريف الذي لا يقف فتوى والذي في دعوى العلم ابدا وهذا ما يدعونه قديما بالخنفشار هل أتاك كنبه؟ الخنفشار رجل كلما سالوه أجاب لا يقول يوما لا ادري فاخترعوا له كلمة لا وجود لها في لغة العرب وقالوا نسألك عن الخنفشار قال هذا نبات في اليمن إذا أكلته البهائم ايه ضر لبنها والشاعر يقول لقد عقدت محبتكم في قلبي كما عقد الحليب الخنفشار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فاسكتوه قالوا كذبت على الشاعر فلا تكذب على من على رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفي الذي يخطئ لا أدري يوشك أن, أن يرتكب جرم ماذا جريمة الكذب على من على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولذا يحمدون ان يقول الرجل ماذا لا ادري او ان يرد الرجل العلم الى ربه موسى لما لم يرد العلم الى الله ارسله الله الى ماذا الى الخضر كانه ارسله الله الى الخضر لياتي من عند الخضر بهذه المساله الكبرى ان يقول الرجل ماذا لا ادري او ان يرد الرجل العلم الى من الى الله يعني نذكر في مرة كنا في مجلس شيخنا الشيخ ابن حسيمين وكان احد الطلاب يغط غطيطا يكاد يسمع له نقيق ولا نقيق في مستنقعات مزنبيق فقال الشيخ يا ولدي ما كنت اقول قال ترى والله يا شيخ لا ادري قال افتيت اجلس بارك الله فيه لما قال لا ادري حمدها منه شوف واغتفرت له ماذا نومته في مجلس الشيخ قالوا ربكم اعلموا بملابسهم فابعثوا احدكم بورقكم ما الورق العمله الفضيه فلماذا قال بورقكم هذه لانها الدليل على انهم ناموا 300 سنه لان العمله سك إما أن تجعل أن يكتب عليها تاريخ الصك أو تكون عليها صورة الملك الذي سكت في زمانه ولست أدري ما سر ولع الملوك بطبع صورهم على العملة كأنه يقول لك أنا ولي النعمة لما تمسك كده العملة بإيديك تشوف صورته تعتقد أنه هو الرزاق ذو القوة المتين. لست أدري ما هو سر الولع بهذا والصور في اصلها معروف شرعا ان أشد الناس إن اصحاب هذه الصور ماذا يعذبون ان لم تكن ايه حاجه وان لم تكن مصلحه فاذا قال بورقكم لانها الدليل على نومتهم 300 سنين فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى لماذا قال الى المدينه ودعاها مدينه ان لفظه المدينه فيها معنى الزم ليسمع دعاة المدنية اليوم وليقف على حقيقة المدنية ومن ورائهم فليعلم المخدوعون الذين يقولون مدنية ماذا؟ مدنية ولفظه المدنية فيها معنى الزم دينا وشرعا رب العالمين يقول في سورة الكهف هي, هي وأما, الغلام فكان وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة مع أنه أول الآية قال حتى إذا أتي أهله فلما لم تقر الأضياف وليس ذلك خلقا لأهل من لأهل القرية سلبها مسمى القرية قال هي مدينة لأن النظام في المدينة إيه إنجليزي كل واحد يأكل إيه يأكل نفسه لكن القرية تعزم القطر صحيح تعزم الآطر كرما وخلقا ولذا لا يبعث الله رسلا إلا منين من أهل القرى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى من أهل القرى شف رب العالمين يقول في قرية ياسين واضرب لهم مثلا اصحاب له فلما كفرت وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى شوف فصارت كلمه المدينه شوف علما على ماذا على الكفر علما على منكرات الاخلاق والنفاق والاهواء والادواء ولذلك قال لك ان الله تم المدينه ايه طيبه تم المدينه طيبه, طيبة و طابه لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاستبدل منها ولكن لفظه المدينة أو مسمى المدينه غلب هم سمى المدينة ايه؟ غلب ولكن اسمها عند الله ماذا طيبة وطاب كما جاء في الحديث إن الله سمى المدينة ماذا طابة أو سماها طيبة فانتبه. فقال رب العالمين فابعثوا أحدكم بوريخكم هذه الى المدينه فلينظر أيها اسكى. طب فبلئ الأسكى طعاما لأن المدينة مشركة وزبائحهم وزبائحهم على الأنصاب والأزلام صحيح يزبحونها باسم ماذا باسم الصنم والمسلم لا يأكل ما زبح على النصب لا يأكل ما زبح لغير الله لا يأكل ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه فلذا قالوا أسكى طعاما شوف ليأتكم برزق للباء لي دي بقى برزق ليسماه رزقا هذا فيه معنى رائع الباء فيها معنى الطبعيد يعني آتكم بطعام كثير حسبك قوتا أيها الرجل ولا تطلب غير القوت وقد قال لك ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن فإن كان لا محاله فسلس وسلس وماذا وثلث واه آه. من البطنه والعرب كانت تزم الرجل بالبطنه تقول المراه اذا اكل إيه؟ لف واذا شرب اشتف تقول هذا زم ثم تقول بعد ولا يلج الكف تبلد الاحساس شوف لا يلج الكف ليعلم البث يعني لا يسال عنها ولا يطمئن على احوالها مالاش يوم من الأيام انت عامله مفيش احتاج وتقول واذا اضطجع التف وهذه اخرى شوف ضاعت المرأة معه ماذا في كل باب من كل باب وتصف الاخرى ولد زوجها متحأ فتقول يشبعه زراعه ليه زراعه القفرة القفرة يعني انثى الماعز كده اللي يعني عندها اربع شهور ولا خمس شهور ماذا يكون في زراعها هذه ماذا يكون في ذراعيها هذه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ما ملأ ابن ادم عاء شرا من بطن يسال سهل بن عبد الله التستري الرجل ياكل مره قال هذا الصديق او طبيع ياكل مرتين قال مؤمن او طبيع ياكل ثلاث مرات قال حق لاهلي ان يصنعوا له معلفا هكذا يقول سهل بن عبد الله فاحذر فالبطنه تغلق القلب ولذا ما جمدت الدمعة في المآق إلا بماذا ان امتلأت المعدة وانظر إلى خبر شبعان قال لا ألفين رجلا متكئا على الأريكة شبعان ماذا فعل الشبعان هذا صاحب الأريكة يأتيه الخبر عني حديث صحيح رواه البخاري. قال حسبنا كتاب الله حسبنا كتاب الله ما وجدنا فيه صحيح انظر إنه وضع السنة تحته قدمي. وفي قوله شبعان متكئا على ريكته اشار إلى ماذا إلى نقمة الشبع فيه وما فعلت ولذا قالوا قديما المعدة بيت الداء قالوا قديما لا تسكن الحكمة معدة إيه؟ ملأة قالوا قديما من أراد أن يرق قلبه وأن يغزر دمعه فليقل من ماذا من طعامه هكذا قالوا قديما وقال عمر لا تاكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا نعم فليأتكم برزق وفي قولهم رزق معنى آخر الرضا والرضا هو الذي يأتي بالأرزاق لو تعلمون شوف لما قال الامرأة كيف أنتم قالت بشر حال ونقمه لا قولي لإسماعيل غير عتبة بابك وجاء الاخرى فقال كيف انت قالت بخير حال ونعمة قال ما طعامكم قالت اللحم هتقول لي طب ما لازم تحمد دبتك اللحم هي ما أكلت اللحم إلا بهذا ليه؟ بهذا الشكر لأن سنة الله تقول لئي شكرتم فأكلته بالشكر أو قل حافظت عليه بماذا بالشكر وزادها الله بالشكر قالت نحن بخير حال ونعمة قال ما طعامكم؟ قالت اللحم شرابكم؟ قالت الماء قال بارك الله لكم في اللحم والماء دعوة ماذا؟ إبراهيمية وما ادراك ما الدعوات الإبراهيمية مكة هذه دعوة شوف وارزق اهله منا ومن هنا على أحد التفسيرات اسم جنس كل الثمرات فين في ما, ما ينفعش تقول في مكة في المشمش عارف ليه انت هنا تقول في المشمش ليه لان مجرد ان, إيه؟ أن يطرح ظهرا الا وينفد إيه؟ عشاء فبتقول ايه في المشمش ان عمره قصير في الناس لا يزيد عن اسبوعين وان زاد على ذلك فالى شهر لكن هناك في مكة كل الزمان مشمش مش. كل الوقت مشمش مش. لان ابراهيم قالها ماذا وارزق اهله منه من الثمرات من الثمرات فاستحق الدعوة إبراهيمية ولذا لما جاءت النسوة لا ترضى ساعة وتطلب التوسع يوما قال فتعالينا ومتعكونا وسرحكن صراحا جميلا ولذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الدنيا لم يصب من الطعام شيئا والمن اكل اكله لحم نظر الى ابي بكر وعمر وقال لهما ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم فقل بربك ماذا الذي نحن فيه ما هذا الذي نحن فيه اكل اكله لحم وصاحباه فقال لهما ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم وتروي السيده عائشه انه عاش الشهرين الكاملين على التمر والماء صلى الله عليه وسلم فلما تسال اتمر وماء قالت وتحفه من لبن كانت تاتينا من بعض جيراننا يمه يبقى في طرف في حياتنا فالطرف في حياتنا ماذا بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الجوع نعم كل الجوع وقد قيل في الحديث اهل الجوع في الدنيا هم أهل الشبعي في الاخ ورأى بعضهم من المراء الحسنة لبشر المريث استغفر الله لبشر الحافي وفرق بين بشر المريث والحافي كما الفرق بين ماذا بين يديك الاثنتين فاليمين بركة والشمال للخلاء و صحيح فالمريث شمالك والحافي يمينك فرأى بعضهم من المراء الحسنة لبشر الحافي أنه, أنه في الجنة وأمامه مائده ضخمة والله تعالى يقول له كل يا بشر من لم يأكل في الدنيا كل يا بشر من لم يأكل في الدنيا فحي على جوع حي على جوع مكافأة شبع يوم ماذا يوم القيامة ولذا طلبك أن تجوع مرتين في كل أسبوع فكان يصوم الاثنين وماذا والخميس فإن لم يكن فثلاثه أيام من كل ماذا؟ من كل شهر من كل شهر والله إن الإنسان لا يحمد الجوع ما لا يحمد الشبع نعم قالوا فلياتكم برزق منه وليطلطه ولا يشعرن بكم أحدا لماذا؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا الله الله فاسمع اذا او يعيدوكم فيه فلن تفلحوا لما ذكروا الرجم ما تعقبوه يرجموكم انتهى الموضوع لكن المصيبه او يعيدوكم فيه ولن تفلحوا المشرك صدقوني لا يفلح نعم لا يفلح المشرك لا يفلح وهذه حقيقة الشرك الكبرى فلا تحمد الشرك ساعة أو يوما من الدهر كما يحمد الناس الشرك يأتون من أوروبا يعني لا يرى في أوروبا الا ماذا إلا مصرحا أو سينما أو أفلام خداعة أمريكا تخيف العالم بأفلام رعاه البقر أو أفلام الخيال العلمي التي التي يمثلونها في بنيون سباحة والعالم يفزع يفزع من بنيون ماذا السياح على السباح الأمريكي هذا لا تحمد الشرك جاءت ثم مسلمة تصف كنيسة في الحبشة فتصف ما فيها من تصاوير ومن زنات فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم على كلماتها وقال لها أولئك شرار الخلق لا تحمد البناء وساكنه كافر لا تحمد المدنية والتكنولوجيا في اوروبا وأربابها ماذا كفر كفر جحد ماذا إلههم ما قيمة الإنسان أن يكسب العالم ويخسر إيمانه ودينه ما قيمة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن يؤتى بالرجل منهم السمين الحبر الضخم لا يزن عند الله جناحه ما تزن ساق المؤمن ولو كانت تلك الساق الدقيقة جبل ماذا جبل احد ويا ويل الناس اليوم جعلوا الكافر والمسلم سواء بل ومنهم من يفضل الكافر على المسلم بدعوة ماذا ده أحسن من المسلمين كذبت ورب الكعبة كذبت ورب الكعبة بل لا يساوي عند الله قلامة ظفر ماذا قلامه ظفر مؤمن نعم لا يساوي عند الله قلامه ظفر ماذا قلامه ظفر مؤمن فانتبه شوف. ولن تفلحوا اذن إيه؟ ابدا لم يحمدوا الموت استغفر الله لم يذموا الموت مع ان الموت ها هنا رجل صحيح وانما حمدوا ما ذموا الشر وتعقبوه ولن تفلحوا إذن رأيت إلى الموحد الايمان هكذا في قلبه لا يتزلزل ما تتزلزل الجبال للراسيات فرعون يقول لأصلبنكم في جزوع ليه ولأصلبنكم في جزوع ليه النخل يتوعد كل وعيد وما ادراك أن يتوعد فرعون ولا عرف في التاريخ البشرية ظالم كفرعون ولا جبار كفرعون ولا طاغية كفرعون فبماذا ينطق الإيمان؟ فاقض ما أنت قاد وفرق بين أولئك مؤمنين وأولئك ساحرين كافرين شوف قبل الإيمان أإن لنا لأجر طمع في الدنيا والدنيا هم وهمتهم هي ماذا؟ المكاسب والمغانم وامنيتهم الكبرى وانكم اذا لمن الايه مقربين فلما دخل الايمان قلوبهم وثبت فيها ثبات الجبال وعبروا عنه باجمل صوره والقي السحره ايه سجد قالوا فقد ما انت قاد بالايمان تتضح ماذا الصوره بالايمان يذهب الغبش عن العيون بالايمان يبصر الانسان الحقائق فاقض ما ان قاض انما تقضي هذه الحياه الايه الدنيا الله ارايت الى الايمان في سوره رائعه يتكلم هان في اعينهم ماذا فرعون كل هذا الهون حتى الهوان حتى استهانوا به كل استهانه وعرفوا الدنيا على حقيقتها فلذا قالوا ايه إنما تقضي هذه الحياة للدنيا وعاشوا على أمنية ما هي ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه ماذا من السحر الله هكذا فليكن الإيمان ولن تفلعوا إذنه أبدا لكن ما كفائده أو يعيدوكم في ملتهم هنا أرجو أن نتنبه إلى فائدة غاليه وهي فائدة في لغة العرب ما تعرف بماذا هذه الفائدة بحروف الانابه أو حروف الجر وحروف الجر تكون حينا للانابه وهنا ينبغي أن نعرف فرقا بين الفعل يتعدى بحرف جر أو يتعدى بغيره فهناك فرق بين أن تقول عاد فيه أو أن تقول عاد إلى هناك فرق أن تقول عاد فيه او ان تقول عاد ايه عاد الى فمعنى الفعل هنا يختلف يختلف اختلافا كبيرا صحيح لان هناك فرض سهى عن صلاته بخلاف من تقول سهى ايه في صلاته كلنا يسهو فين في صلاته طعوه لا لا صليت الى دلوقتي المغربة للعيش <تصفيق> كلنا يسهو في صلاته لكن الذي يسهو عن صلاته هو الذي جاء فيه الوعيد عن صلاتهم لان فرقا بين سهى فيه وسهى ايه سهى فيه هذا بمقتضى الجبلة كلنا يسهى في صلاة بمقتضى الجبلة صحيح لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ولكن الذي يسهى عنه لا يسهى عنه الا غفلة وتضيعا وتفريطا كذلك يقول الله أو لتعودن في ملتنا ما ألشأ أو لتعودن إلى ملتنا لأن عاد إلى لا يقال عاد إلى إلا إذا كان الرجل موجودا ابتداء تقول عاد إلى البيت لأنه كان موجودا فيه فخرج ثم أما أن تقول عاد فيه هذا يعني الدخول ابتداء شوف اللغة القرآن الرائعة شوف الحرف له معنى في كتابه في كتاب ربنا الحرف عينا يشرب بها الشيء يشرب منها ليه إن الشيء الذي تشرب منه مصيره الى ماذا الى زوال ونقصان وفناء صح لكن لما قال يشرب بها لا تنقص نعيم الجنه لا ينقص لان النقصان زوال الشيء الذي ينقص يزول فلذا لما قال عينا يشرب بها حتى لا يتوهم زوال هذه الايه العين الله الله نعيمها لا ينفد لا ينقص ولذا قال لك في الخافل كاس تشربها قدروها تقديرا يعني تشرب وتنتهي حاجتك مع اخر قطره ليه لان لو بقيت فضله فبقاء الفضل زهد ما تشرب وتسيب شويه زهدت والزهد ايه إملال ولا يليق بنعيم الجنة أن يزهد فيه فهي وإن شربت وصار لك شوق فإن الانتظار ماذا تعب وإملال ثم تشرب حاجة كده وتلوم الله أعملوا لك بيت شيء تاني قبل ما تيجي التانية دي بتعيش فترة إيه فترة انزعاق فترة شوق فترة إملال فلذا قال لك قدروها ايه؟ تقدير يعني تشرب حيث تنتهي الحاجة فجاء بحرف الجر هنا عادة أو لا تعودن في ملتنا لأنهم لم يكونوا على ملة أقوامهم ساعة ولذا قال الله تعالى في الأنبياء وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن النبي لم يشرك يوما ولذا قال يوسف ما كان لنا أن نشرك بالله وما في لغة العرب نافيه تفيد نفي الأزمنة ماذا نفي المطلق بخلاف لن فإنها تنفي في المستقبل لما اقول لك أنا لن آتي تمام هذا نفي فين ونفي المستقبل لا يقتضي نفي له الماضي صحيح لك لن أعود لهذا الموضوع هذا في المستقبل لكنه كان إيه؟ كان يفعل لكن لما تقول ما فما نفيا مطلقا ولذا قال في المسيح وما صلبوه وما قتلوه نفيا قاطعا مطلقا فقال يا رب العالمين او لتعودن في ملتنا هنا نقف على حقيقة الشرك الشرك الكذاب الذي يدعي كذبا وزورا حرية وينادي بها ديمقراطيه لا تصدقوه نعم لا تصدقوه في دعواه هو يؤمن بديمقراطيه الكفر ويؤمن بحرية الشرك لكن لا يمكن للشرك ابدا أن يسالم الإيمان ولا يمكن أن يقبله إلى جواره ولا يمكن أن يعطي حرية الانفاس الكفر حرباوي الطبيعة نعم حرباوي الطبيعة ولذا فرعون لما أعلنها دموقراطية وَأَلْزَرُونِي أَقْتُلْ موسى. تمام فلما قيل له أتقتلون رجلا ايه سيبوا في حاله يعبد ربنا وانت ايه فعالك صحيح قال لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل ليه الرشاد لا تصدقوا الكفر إنه إن امن إن الكفر إن آمن بالإيمان معه الى جواره يعني فصدقوني انه يؤمن به نوعا من انواع الديكور الاعلامي امريكا ما تحتضن المسلمين في احضانهم اعترافا بهم ابدا ولا تحتضن المسلمين في دولتها ديمقراطيه ولا حريه انما هذا من باب الديكور الاعلامي والحريه هناك الى ماذا الى حد مسموح لكن الكفر هناك ماذا مطلق ماذا مطلق اليد يفعل ما يشاء وهي سنة فرعون جعل لا شيعا يستضعف من طب من الطائفة المستضعفة طائفة الإيمان طائفة الإيمان صدقوني إن الليبرالية إن الديمقراطية إن الحريات إن كذا كل هذه كذبات كبرى أطلقوها وهم أكفر الناس إيه؟ بها لما تتبرج امراه لا يغضب واحد لو مشيت واحده منتقبه في الشارع تجد الفتاوى خارجه من اول رجال الدين من اول رجال ماذا الدين على طول هو النقاب من الاسلام طب يا اخوانا ما حدش يفتينا في الميول ما حدش شافتنا في الميول ايه لماذا يكون النقاب من الاسلام, الإسلام؟ اذا دخلت مكانا يقول لك لا غير مسموح وفرنسا ايه دولة الحريات المزعومة طب أين حرية المنتقبة في أن تنتقل أن تدخل ما تشاء صحيح. أين هذه الحرية المزعومة لماذا لا نعيش ما يعيش العالم لأن هذه طبيعة الكفر الكفر حرباوي ماذا الطبيعة نعم حرباوي الطبيعة ولذا شوف يرجموكم او يعيدوكم ايه لما تعطيهم حرية العبادة حرية الإيمان تعطيهم هذه الحرية أين هذه الحرية مشهورة لأن هذه حقيقة الكفر البشعة حقيقة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو كل يدخل الكعبة يعبد من يشاء وما يشاء حتى صار فوق الكعبة قرابه وستين صنما لكن ان يدخلها محمد يعبد الله عند اذن يقوم ابو جهل ليضع قدمه على راس محمد ان يتكلم أن يتكلم كل في جوف الكعبه بالكف بالشعر المكذوب القاسم او الكذوب القاسم ممكن لكن محمد يقرا قرانا لا تغشنا في مجلسنا بهذا زي اليوم شغل اغاني الدنيا ما حدش اول ما الشيخ ارى قرآن يا شيخ كله ناجي ربها كله ناجي ربه لكن ان يسمع الناس الاغاني جميعا ما في عندك ايه مشكلة ان تقصر المرأة ثوبها ما حد غضب لكن الشيخ ان قصره سنة تجد عملية سخرية واستهزاء لا تنتهي من ثوبه سخرية واستهداء لا تنتهي ومن ورائهم وللاسف رجال دين بفتاوى مرة لك دي شكليات دي زواهر الدين فين الدين في القلب ويبقى جالس مع متبرجة آسمة وعمال يفتي في ثوب الرجل يعني لما رجل قصر ثوبه فوق كعبين تهت الدنيا وفوق. وقال حقيقه حقيقة لما قام أساتورك بثورته المزعومة حاكم الشيخ عاطف اسكلفي بتوم ما تلبس العمامه شوف طب ما الدنيا لابسها قبعات عمامه الشيخ اللي وشوف الكفر يصل به الاجرام الى حد يعتبر مجرد غطاء الرأس ماذا جريمه مجرد غطاء الراس ماذا جريمه حتى اللحيه لا يرضى الناس عن لحيه الشيخ ما يرضى الناس عن لحيه ماذا الأسيس ويصف لعيتي الشيخ بيانا يقول يا أخي هزبها كده طب نظفها شوية مش عارف يعني هي الثانيه نظيفة ولن تفلحوا إذا إذا أبدا والله وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكة والله الموعد فعلا والله الموعد منتقبة تبقى مشكله جريمه يعني في مرة في وسيلة مواصلات والله شمطاء عجوز يديد سنوة على السبعين وبين وبين القبر خطوات ومرت منتقبة شوف وهي على أشدها في التبرد أشدها أول ما شايفت هو الإسلام الكده <تصفيق> طب يعني هو الإسلام الكده <تصفيق> سبحان الله تقوم الدنيا ولا تقعد كما ذكرت لكم الرجل حتى الف الكتاب تذكير الاصحاب بتحريم النقاب شوف هكذا تذكير الأصحاب بتحريم النقاب حتى جعل من المراه التي تمشي على الشاطئ بالمايوه خيرا من المنتخب قال لك لان دي عاصيه والمنتقبه مبتدعه والمبتدع شر من العاصي عند الله الله الله طب يا رجل ألف تذكير أكل الجاتو بتحريم الميوه رجل يراني بآياتي هذه وقول انت لابس كده ليه وهو لابس جرافطة طفرة وخانق نفسه وبدله مش عارف ايه وازدرب ست زرارته طب وانت لابس كده ليه فأين الحرية انا اسال الديمقراطية صدقوني كذبة كبرى بل ويصدق فيها قول رئيس اليمن لما ادخل عليه الشيخ مقبل قال له يا شيخ مقبل ما تقول في الديمقراطيه الشيخ مقبل ليعلم لي انه رئيس ديمقراطي ودولته ماذا قائمه على شرعيه دستوريه فلا يتورط قال له وماذا يقول الاخ الرئيس <تصفيق> فرد عليه ماذا السؤال قال له هي كفر يا شيخ مقبل <تصفيق> ولكن مضطرون اليه <تصفيق> هذا اعتراف ماذا الديمقراطيه على نفسها مش هو اللي بيخطب اليومين دولوا لك شرعيه ايه دستوريه وديمقراطيه اعتراف الكفر على ماذا؟ اعتراف الديمقراطيه على ماذا؟ على نفسها اعتراف ديمقراطيه على نفسها نعم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها اسكط طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا انهم من إن يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم قال قائل منهم استغفر الله قال الذين غلبوا على امرهم لا نت لنتخذن عليهم مسجدا وهذه مشكلة أخرى معنا في هذه الآيات قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم وهذه الآية التي تعلق بها الصوفية وجعلوها دليلا وعمده في بناء القبور داخل المساجد أو في, في بناء المساجد على القبور هنا ينبغي أن أقول أشياء والأمر يطول الحديث فيه المسألة الأولى إن الذين قالوا هذا وصفهم الله بقوله قال الذين غلبوا فهذا رأي مصدره ماذا؟ القوة ليس قولا مصدره العلم ما قال الذين أوتوا العلم لكان ذلك علما أو كان ذلك دينا ولكن قال الذين غلبوا عليه على امرهم فاذا فاذا ما قال اصحاب السلطان ومتى يكون قول هؤلاء حجه معتبره ومتى يكون قول هؤلاء ملزما دينا فكيف نتعلق بقول اقوام لم يوصفوا بمسحه من ماذا من العلم ولا الهدى ثانيا ان الايه قالت قال انهم فقط قالوا ولم يفعلوا صحيح اذن فلو كان دينا لفعلوا ولو كان هدى لعملوا ولكن فقط قالوا ولا يكون في قولهم حجة لانهم لم يفعلوا انما كانت فرضية وانقطعت هذه الفرضية قولا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقول تعالى قال اذا هم لم يفعلوا فلا يكون قولهم حجه ما لم يفعلوا لانه لو كان حجه لفعلوا وثالثا هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا يكون شرعا لنا وقد هدينا هدينا باكمل شرع ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ما بنى القوم من بيوت العباده ومن الكنائس على القبور الصالحين ذهب يقول اولئك شرار الخلق عند الله اذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا واقاموا له هذه التصاوير الحقيقه الثانيه ولما نعود بالذاكره طويلا إلى اولي وقعت شرك على هذه الأرض إلى تاريخ الشرك وتاريخ الشرك من تاريخ الأرض إلا عشرة قرون فقط التي كانت بين آدم وإيه ونوح شوف. يعني تاريخ الشرك من ماذا من عمر نوح عليه الصلاة والسلام من زمن نوح تاريخ طويل فيذكر لنا ابن عباس رضي الله عنه أن أول مبدأ الشرك أو مبدأ الشركة على الأرض أن قوما كانوا صالحين ود وزوع ويغس ويعوخ ونس خمسة كانوا صالحين من أجداد نوح فماتوا فولع الناس بأمرهم لأنهم كانوا صالحين فاقاموا لهم مجالس ذكر وذكى أخذ الناس في ذكر مآسرهم وامتدحهم الناس طويلا وصار المدح اطراء ثم انتهى الامر الى صناعة التصاوير لهم وتماثيل ثم تحولت قبوره الى مزارات وتحولت هذه المزارات الى ماذا؟ الى معابد وسنية نوح يقاوم هذا الشرك الف سنة الى خمسين عاما لا يستطيع خلعه من قلوبهم إلا من آمن به وهم يعدون اثنى عشر ماذا باثنى عشر رجل شوف يقول لك مكر مكرا كبارا لا يلدوا إلا فاجرا كفارا كلما دعوتهم جعلوا اصابعهم شوف جعلوا أصابعهم ما قال شي أناملهم أناملهم يعني يدوبك حطي ترفق لكن ده عشر صباع فين جعلوا اصابعهم في أزنيم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا هذا هو أصل الشرك أصل الشرك قبر قبر رجل ماذا صالح ومن عجب لي تم مصيبتنا انتهت عند الصالحين بل عندنا قبور لأبسق الفساق وأفجر الفجر ممثل له قبر ومزار حسين صدقي ورئيس وزارة أحمد ماهر له قبر ومزار ومولد شوف يعني لم تنتقل المصيبه فينا عند ماذا عند الصالحين فتجاوزناهم حتى الى المخبولين كما تقول سيرة البدوي كان رجلا من الخبل بحيث كان يجلس على سطح المسجد ويبول على من بداخله ويبول بفقه كمان يقولون ازاي كيف تبول على الناس قال انتم اغتبتوني يعني اكلتم لحمي وبول ما يؤكل لحمه عند المالكية طاهر يعني بول بفقه على رؤوس العباد بولة البدوي طاهرة بفقه البدوي ونسمع حكاوي وقصصا عجيبة البدوي الذي يحيي الموتى والبدوي والبدوي فأصل الشرك في أرض الله قبر ثالثا تلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم وصية التي تقول استدعش قبل أن يموت بخمس قبل أن يموت بثلاث آخر ما تكلم به تكررت منه ماذا ثلاث مرات قبل موتي بخمسة أيام قبل موتي بثلاثة أيام عند احتضاره طفق يطرح عن وجه الخميصة ويقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد والسيده عيشة تقول يحذر ما صنعوا يحذر ما صنعوا ودعنك أزل فالزكى أن القبر يكون يمين القبر يكون ايه؟ شمال القبر يكون وراء القبر إلى آخر هذه الأطحوكة ما الفرق بين أن يكون القبر وراء ولا شمال ولا يمين هل يرضى الناس عن هذه الغريبه التي تحدث عند قبر الحسين رضي الله عنه وارضاه من سؤال غير الله أما يبصر الناس هذه الفضائح التي تحدث عند قبور أمثال هؤلاء كالبدوي وانظروا ماذا يحدث في مولده ولم تنتأي المشكلة عند المسجد الذي أقيم على القبر بل المشكلة تعزم ليقول لنا الكون كوني وقد صرفت فيه البدوي ليقول لنا كذبا من هذا الذي خرج مش عارف في معركة 73 وقتل اليهود سيد إبراهيم الدسوقي طب ما خرجش في 67 ليه بدل هذه المحنة بقتل خمستاشر خمسة عشر ألف شابا مصريا على يدي قل دمئير والعالم يصدق والعالم يصدق هذه الأكذوبة وهذه الاذي وهذه الاضحوكة ونعيش على هذا الخبر كما ذكرت لكم في الطريفة راكب سيارة رايح بطنطة العربية وصلت ايه قبل ساعة وعد قعد يا بركة السيد احنا وصلنا قبل ساعة طب السيد ما له تصل العربية قبل ساعة ولا بعد ساعة قلت له خلاص يا عم الحج ان شاء الله تبارك وتعالى واحنا راجعين هنرجع في تلت ساعة قال لي ليه عم الشيخ له سيدنا الحسين بقى اللي هيشد المرات ولتضحك على مصيبة اهل مصر وعلى فضيحة اهل مصر المسألة الثالثة لا خياسة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لك طب ما القبر النبوي المسجد النبوي في ايه في قبر ايقاس على مسجد الرسول مسجد والصلاة فيه بألف ماذا؟ بألف صلاة وهو المسجد الذي أزن لنا بشد ماذا؟ الرحال إليه وقال لا تشد الرحال إلا لثلاثة ماذا؟ مساجد فذكر المسجد النبوي بل وهل قبر النبي كأي قبر؟ حتى يقاس؟ يقاس مسجد البدوي هذا على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايقاص قبر البدوي على قبر النبي عليه الصلاه والسلام وليت المساله تنتهي عند هذا كما قلت بل يزعم الشعراني ان البدوي حي في قبره وانه يذهب اليه ويجلس معه وصنع له الملوخيه وصنع له الحلوى ومن عجب ان الناس يصدقون ولذا صدق ما قالت الصوفيه قديما نحن مجانين ولكن على اعتابنا سجد العقل مجانين ولكن على اعتابنا سجد ماذا سجد العقل فهذه الحقيقة الثالثة الحقيقة الرابعة إخوة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في ثلاثة عشر حديثا مروية يقول لعن الله اليهود والنصارى هذا فعل اليهود فعل النصارى اتخاذ القبور ماذا مساجد تقول السيده عائشه يحذر ما صنعه بل كان يقول اللهم لا تجعل القبر وسنا يعبد اللهم لا تجعل القبر عيدا واعلموا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المسجد النبوي إلا بفتنه سياسية لما كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون في حجرته خاف الوليد بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان من ماذا؟ من اجتماعهم هذا فأراد أن يصرفهم عن ماذا؟ عن هذا الاجتماع لان القاعدة الامنية بتقول اكثر من اثنين تنظيم فماذا يفعل اهتدى فكره الى ان ماذا الى ان يهدم الحجرة النبوية ويدخل الايه ويدخل البيت النبوي في حدود ماذا المسجد بينما لما وسع عمر وسع عثمان المسجد وسعه من الجهات ماذا الثلاث، وسد هذا المكان الذي جاءت القبر يبا الذي فعل ذلك سياسي سياسي وليس عالما ولا إمام دين ولذا لما جاء بأبان بن عثمان بن عفان وقيل له يا أبان ما تقول في مسجدنا بعد بنائه وكان قد عمي وطعن في السن فقال أبان بنيناه بناء المساجد أما أنتم فبنيتموه بناء الكنائس هكذا قال أبان ابن عثمان بن عفان نعم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا بهذا ينتهي درسنا التاسع اخوه الإسلام من دروسنا تفسيرا لسوره الكهف